هي منزلة البسط من منازل إياك نعبد وإياك نستعين والبسط عكس القبض فلما كانت المنزلة السابقة هي منزلة القبض أعقب المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمنزلة البسط وإن كان قد استدل على منزلة القبض السابقة بآية بعيدة ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يقصد بذلك الظل في الآية والهروي يقصد بذلك الروح والقلب وتقلبه في مقامات وأحوال مختلفة نشاطا وفتورا وخوفا وحبا ورجاء استدل على منزلة البسط بقوله جل وعلا يزرأكم فيه ويزرأكم فيه الآية اصلا يراد بها التكفير لأن الله عز وجل امتن على العباد بتنشئتهم وكان من تنشئتهم أنه جل وعلا قال يذرؤكم فيه فيه راجعة للجعل ويذرؤ بمعنى يخلق ومن أعظم أسباب التكاثر بين الخلق الزواج يعني جعل الله للتكاثر بين الخلق ولنمائهم وزيادتهم بابا واحده وهو الزواج بقدرته أن يزيد الخلق كما يشاء ولكنه أقام الحياة على أسباب وجعل الأمور تجري بأسباب فمن أسباب الخلق التكاثر والتكثير في يذرأكم فيه في الفاء بمعنى باء بمعنى الباء يعني يذرأكم بذلك يكسركم بذلك كسر الله العبادة بأن ذرأنا يذرأكم فيه طيب وما علاقة ذلك بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين عرفنا أن الله امتن علينا بأنه خلقنا وأنه كثرنا وكثرنا بالزواج طيب يقول ابن القيم ولما كانت الحياة حياتين حياة أبدان وحياة أرواح الحياة إما حياة أبدان وإما حياة شنو أرواح حياة الأبدان تتكاثر وتنمو والدليل أن الناس في زيادة صح الناس كل يوم ما يشيط في شنو وهذه منة الله على الخلق يزرأكم فيه الناس الآن زايدين ولا نقصد الناس في شنو في زيادة الناس كتار الخلق كتار طيب حياة الأرواح أيضا تزيد وتتكاثر بالبسط يعني إذا كانت حياة الأبدان تتكاثر بالزواج فإن قلوب أوليائه وأرواحهم تحيا بإكرامه ولطفه وبسطه وهذا نوع ذرء وتكثيف كده الامر واضح ولا ما واضح ها واضح الواضح التكثيف في الابدان معروف ازول بعرف وبلي اول ما حد يقول له بيجيتوا ثلاثة تلاس يا منكر الروح عشتوا يا ما لكم مال زهيد والله العظيم والله يجيبوا للزول وسوس يعني زول قال لي الشيخ الذي تدعو لي دعاء تجيل قال لي ماهو؟ قال لي خلا ماهو لدتك قال لي عرصة لك قال لي ست شهور قال لي زول إن شاء الله الله يجبك لكن مستعج المالك؟ قال لي والله أنا مرتاح والمرأة مرتاح لكن الناس كارهونة صح؟ يتزوج يقول له بيجيته كم؟ ثلاثة أول ما تتزوج يقول له بيجيته كم؟ بيجيته ثلاثة ولا لسه؟ معناها الزواج يزرعنا الله به اي يكثرنا به وبالبسط يكثر الله ارواحنا وتكثير الله لارواحنا بان تبسط بالعلوم والمعارف والوحي والخير فحياه الارواح بالبسط تحيا به وتزيد كما يزيد الخلق بالتكاثر كده واضحه ولا اوضح لكم اكثر من كذا هو طبعا استدلال من الهروي رحمه الله تعالى يسمى بالانتقال بالانتقال اخوانا شوفوا كما قال ابن القيم دلاله الكتاب والسنه على الشيء دلالتان دلاله حقيقيه ودلاله اضافيه اما الدلاله الحقيقيه فيعلمها المتكلم بما قال يعني انا بقول لك كلام كلامي ده ما تزول بفسر لك الشن أكثر مني اما الدلاله الاضافيه كلامي اذا سمعه مئات الناس ربما يفهم كل واحد منهم فهم مختلفا عن الآخر بدلالة إضافية إذا أضيف الكلام إلى سامعين تنوعت الدلالة واختلفت وكذلك كلام رب العالمين تكلم الله كلاما حقيقيا له مراده ولكن الكلام إذا وقع عند الناس وسمعوه مضافا إليهم كان دلالة إضافية كل ذو ممكن يفهم. من الآية شنو؟ أه؟ فهم لذلك قال علي رضي الله عنه بن عباس في نقاش الخوارج لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجههم القرآن شنو؟ حمال أوجههم فبالتالي هذه دلالة الشارع فقوله يذرأكم فيه أراد الله به أن يمتن على العباد أنه كسرهم ونماهم وخلقهم والخلق في تكاثر وازدياد الهرب قال وكذلك تكاثر القلوب وزيادتها إنما تكون بالبسط والله يحيي قلوب أوليائه بمحبته وقلوب عباده فيحصل عندهم نوع زيادة للإيمان وهذا هو البسط نستدلن بقوله شنو؟ يذرأكم شنو؟ فيه طيب قال صاحب المنازل الهروي قال البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم ويسبل على باطنه رداء الاختصاص وهم أهل التلبيس وإنما بسطوا في ميدان البسط بعد ثلاث معان لكل معنى طائفه طيب جي. هذا الكلام كلام لطيف لطيف جدا يقول الهروي البسط ان يرسل شواهد العبد في مدارج العلم بمعنى المراد بذلك ظواهر الانسان كيف ظاهرك كيف هو ظاهرك هل ظاهرك على مقتضى العلم الصحيح يعني حتى ظاهر ذاته موافق للدين الناس بيقولوا شنو يقول لك الظاهر ده احنا ما عندنا بو شغل كيف ما عندنا بو شغل الظاهر مهم يا اخي مهم ولا ما مهم مهم يقول لك, لك لا الظاهر ده ما عندنا جنو ما عندنا بو شغل عندنا بو شغل ينبغي ان يكون الظاهر يفقدن يفقد الدين ذلك يكون يقول لك مثلا يقول لك لا في ناس ظاهرون الدين لكن باطنهم غير ذلك يقول لك من برا هم هم ومن جوا يعلم الله يقول لك كده يقول لك من برا اللهم هم ومن جوا يعلم الله كويس يقول لك في ناس كذا طيب دي الكعبين هربشه وفي ناس من جوه كويسين ومن بره كعبين برضو كعبين انت ما تبقى من جوه كويس ومن بره كويس صعب؟, صعب يعني زول ينتقد الظاهر الحميد ليهرب من الاستقامه على الظاهر اخوانا كلام زيتوا وغيركم يعني زول ما دار التزم بالظاهر يقوم مثلا ما ينتزب يجيب لك علل في الظاهر ده يقول لك أصل الرسول الله صلى الله قال التقوى ها هنا هي الرسول قال التقوى ها هنا لكن برما له يقول لك الرسول الله قال شنو التقوى ها هنا ويشير إلى صدره التقوى ها هنا أصلها وللتقوة ثمرة وأثر على السلوك والجوارح فعليتنا ألا نقلل من قيمه الالتزام الظاهر اذ انه ايضا من الدين لكننا نعيب على من التزم ظاهرا وشنو وأغفل باطنه هو في الظاهر ملتزم وبجوه ما ملتزم ده ماله مذموم ولا مذموم ها مذموم طيب مقابل له بجوه كويس وببره كويس محمود ولا مذموم ها مذموم في زول ذا جو ولا بره كويس خربان مره واحده ده مزموم ولا محمود ها مزموم طيب طب شنو ان تستقيم على الدين ظاهرا وباطنا واستقامه الباطني تعين على استقامه الظاهر لك كلام في غايه البساطه فال يقول ان يرسل شواهد العبد في مدارج العلم اذا اراد الله ان يبسطك فانه سيجعلك حريص على الاعتناء بظاهرك وهذه نقطه في غايه الاهميه ان يرسل ظواهر العبد واعماله ان تقع على مقتضى العلم اكلمك الرقائق من العلم والقصص والسير من العلم كل ذلك علم ولكن ينبغي ان يكون هذا علما يعني رقائق يستدل لها بالحديث الصحيح والاثر الصحيح لعلم وسير يستدل لها بالآثار الصحيحه والشواهد القويه وهذا علم ويبقى العلم الاعتقاد والفقه والأصول والحديث والمصطلح والتفسير وكلها أنواع علوم شرعيه ينبغي على العبد أن يتعلمها وإذا علمت حدود العلم فإجراء ظاهرك على حدود العلم ورسومه أمر مطلوب شرعا طيب هذا الكلام قال شنو؟ قال معنى الكلام ان يكون ظاهره على العلم وباطنه مغمورا بالمراقبه والمحبه والانس يا سلام بمعنى شنو النعده ويسبل على باطنه رداء الاختصاص جوا بالباطن يلبسه الى درجه انه يسبل الاسبال هو شنو اطاله الاطاله يسبل عليه رداء الاختصاص اختصه الله عز وجل لنفسه ومن علامات ودلائل اختصاص الله للعبد انت لا تعرف الله اختصاك ولا ما اختصاك ده تعرف ولا ما تعرف ها من علامات ذلك ان يجعل ظاهرك يجري على مقتضى العلم مع ان باطنك قد عمر بالمراقبة والمحبة والانس ويكون بذلك قد اكتسى باطنه الجمال بالمحبة والرجاء والمراقبة والانس والأعمال القلبية قال ابن القيم فالاعمال الظاهرة له دثار والأحوال الباطنة له شعار الاحوال الظاهرة له شنو دثار الدثار أن يزود بالبس اثنين نوع من الثياب الدثار والشعار الدثار ما تدثرت به اسمه شنو؟ دثار والشعار ما كان محتكا بشعرك بشعر جسمك فالثوب الفوق دثار والتحت شنو؟ ها؟ شعار سمي شعارا لأنه يحتك بشنو؟ بالشعر ويلامسه فيقول الأعمال الظاهرة من الاستقامة إقامة الصلوات الظاهره وتشييع الجنائز وصله الارحام والالتزام بالسنن الاعمال الظاهره وبر الوالدين وصله الرحم والاحسان الى الخلق هذا له دثار مع احوال من المحبه والجمال والانس والمراقبه والخوف هذه له شعار داشن فلا حاله ينقص عليه ظاهر حكمه في نوع من الناس عندهم أحوال لكن أحوالهم ليست على مقتضى العلم وقد تحدثنا في المدارج عن هذا كثيرا كيف اخواننا أحوال يقولوا ده بتاع شنو؟ ده عنده شنو؟ عنده أحوال عنده حالات شفت كيف؟ هذه الأحوال لا نقول أنها حق ولا باطل إلا بعد عرضها على العلم الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة من الأحوال كان صحيحه وما خالف الكتاب والسنة من الأحوال كان فاسدا ولا قيمته كلام واضح كويس طيب البسط ده شو الكلام الجميل ده قال ابن قيم في هذا الباب قال وقد جمع الله بين جمال الظاهر وجمال الباطن في مواطن كثيرة من القرآن يا السلام ربنا ذا ما شنو شوفوا الآية الجابة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ده جمال الظاهر ولباس التقوى ذلك خير جمال الباطن رأي شنو لو الزور قال انا مش عريان قال انا بجوا لا بستقوى ما تسالوني نهايه بنخليوا الظاهر ده مهم وينبغي ان يكون الظاهر قبيحا ولا جميلا ولا يكون الظاهر جميلا الا اذا وقع على صوره العلم الصحيح طيب لايه الايه الثانيه التي استدل بها ايه وصف الحور العين في الجنة قال تعالى فيهم خيرات حسان خيرات الأخلاق حسان الوجوه شنو؟ خيرات شنو؟ حسان الوجوه سمحه يعني بالاختصار خلقة وأخلاق ده اسمه جمان الظاهر وشنو؟ والباطل تكون شنو؟ خلقة وشنو؟ تلبس كويس ما كيف خرج علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد الشده الدج جميل ولا قبيح ها؟ جميل جمال الظاهر مطلوب فيهن خيرات الحسان خيرات الاخلاق حسان الوجوه وكذلك قوله تعالى ولقاهم نظره وسرورا النظرة جمال الظاهر والسرور جمال الباطن صح عشان كذا الجنة كمان فيها شنو الظاهر وشنو والباطن اخواننا اكثر حاجة زول قلبه بجوا الجمال الباطن ذاتين لما يكون حزين ولما يكون سعيد ونقاه نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب والأرواح تاني جاب آية ودي جميلة جمال جميلة جمال عجيب قال, قال تعالى عن أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة هذا جمال الوجوه إلى ربها ناظرة تجملت بواطنهم بالنظر إلى ربهم بما وقع في نفسهم من الراحة والسرور والسعادة فجمعوا بين جمال الظاهر وجمال الباطن يا, يا سلام والرغة جاب آيات عجيبة قال وحلوا أسامر للفضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهر به بواطنهم وتاني حتى في الدنيا انا زينا السماء الدنيا بزينة من الكواكب فجمل ظاهرها بالكواكب وحفظا من كل شيطان مارئ وجمل باطنها بحفظ ان جعل النجوم حراسا للسماء من الشياطين فجمع بين جمال الظاهر وجمال شنو الباطن يا سلام كلام جميل كلام مفيد طيب قال الهروي البسط ان يرسل شواهد العبد في مدارج العلم يعني ده كلام خطير يا اخوان استقامتك على الاسلام حتى بظاهرك لن يكون هذا بقوتك ولا بذكائك ولا بفطنتك ولا بشطارتك إنما هو محض توفيق من ربك صح فاعتبر ما أجراه عليهم من الاستقامة الظاهرة إنما هو نوع بسط لهم فبسطهم وإذا كان القبض طي فإن البسط نشر صح يجيب لك حاجة من يقول شنو أبسطة أبسطة الفرشة حتى شنو تلزها تلزها تلزها شنو تقوم يعني ترسطة فالبسط من الله للعبد التوفيق أن تقيم الدين بالراهدك قال أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم ويسبل على باطنه رداء اختصاصي وهم أهل التلبيس دين أهل التلبيس المذكورون في منزلتي القبض في منزل القبض في ناس أهل التلبس أهل التلبس كيف هم انبسطوا مع الناس بظواهرهم ولكن قلوبهم قبضت مع ربهم جل وعلا فلا يلتفتون إلى غيره فكان ظاهرهم مع الخلق وباطنهم مع الخالق من راهم من الخلق لبس عليه بأن هؤلاء لا أسرار لهم وأن قلوبهم ليست بعامرة لكثرة ما يضحكون وكثرة مزاحهم فأنت تراه يمزح وتراه منبسط لا تخال أن له مع الله أسرارا ولا أن له مع الله علاقه ولا أن له مع الله صلة قوية وكان السلف يفعلون هذا من باب الإخلاص يعني جاء في ترجمة أي واحد من السلف كل واحد من السلف ماذا يفعل يقول لك كان يأخذ الرغيف من بيته للفطور مش الدكان زمان الناس كانوا يعملوا كده زول بشيل معه الاكل بتاعه الفطور يمشي الدكان يفتح الدكان ويخط العمود بتاعه ده وقت الفطور يجوش له يفتح الاكل جاي من وين من البيت كان بشيله معه بشيله كانه ماشي الدكان وهو صايم المرء قالت زول ده فاطس اول زول يلاقي من المساكين يدير رغيفتين يمشي السوق قال لك حتى أنه يدهن شفاهه ويدهن وجهه حتى لا يظهر عليه التجبس فيعلم أنه صائم وينبسط مع الخلق لا يعرفون منه إلا ظاهرة يصوم ولا يعلمون أنه صائم مرة ترتقون على الفراش يا أخي نحن الواحد فينا كان صائم الدنيا كلها تحدي إنك صائم أي زول يلاقي يقول له كذا يقول له يا صايم صائم عندي طاقة لأي حاجة تعال لي بكرة أه أيوة يا أخي ده شوف وراء كذبتي شوفت شيء عجيب حتى كنت اقول لبعض الناس شوف التوفيق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خرج من بيته بعد الفجر وقيل قبل الفجر خرج صائما وعاد مريضا وأطعم جائعا وشيع جنازة أرسل لم سألوا ولا يجوز الكذب عليه وهنا يجوز إظهار الحال للإقتداء ليقتدي بك غيرك إذا ضمنت الإخلاص وسلامة القصد والنية إذا لم يحصل في النية تشويش والحراف فقال أيكم أصبح اليوم صائما قال بكر رسول الله قال ايكم شيع اليوم جنازته قال ابو بكر رضي الله قال ايكم اطعم اليوم مسكينا قال ابو بكر اني الله قال ايكم عاد اليوم مريضة قال ابو بكر اني الله قال ما اجتمعنا في امرئ الا ادخله الله الجنه رواه مسلم احنا الواحد فينا كان صام ما بزور مريض يقول لك الليله نصائم والدنيا سخانه لا بزور مريض ولا جنازة جنازه بعدين ممكن زود يقول يا اخي انا أو او يقول سيعت الجنازه المريضة بكره لكن ده ما منه من منه من ربنا ده اسمه البص أن يوفقك الله وأن يهديك الله وأن يوجهك الله للخير دوما فبالتالي يعني هم أهل التلبيس محمد بن واسع الازدي الأزدي رحمه الله تعالى ده حاله غريب السلف سلف دين عجيبين محمد بن واسع الازدي الأزدي يقول بحكة وبعد شوف ما يقول دعنا قال إني لاعلم بعض الناس يتقلب الليل على فراشه يخادع زوجه ويلاعبها كما يلاعب أحدكم صبيه وطفله حتى إذا نامت انقلب عنها ورحل بقلبه وروحه إلى الآخرة فلا يزال يبكي حتى الصباح يبل ما تحته من وسادة بغزير دمع وزوجته لا تعلم به عشرون عاما لا تعلم به عشرين سنة هو يبكي من الآخرة يوميا على الفراش وزوجته لا تعلم أنه يبكي قال الذهبي ويبدو أن الذي فعل هذا وأبهمه محمد بن واسع هو محمد بن واسع الذهب اكتشف الذهب دخطر خطير اكتشفوا قال محمد بن واسع ذاته ده. قال إذا مرته ما عرفت هو عرف كيف كان معه هو الظلمة هو ما عرفت محمد بن واسع عرف كيف قال اذا ده محمد بن واسع ذاته بس الموضوع انتهى فبالتالي البسط ده عجيب خاص أهل التلبيس ظاهرهم مع ناس عادي يمشي ويدخل السوق ويشتري ويعمل ما متميز بحاجة تراه تحتقره ولكنه يحمل سرا وقلبا وروحا وصلة وعلاقة بالله واختصاصا ورداء اختصاص أسبله الله على باطن هذا الرجل ما به عليم طيب قال, قال وهم المذكورون في باب القبض وهم الفرقة الفرقة الثانية الذين ستروا بلباس التلبيس عن أعين الخلق او عن اعلن الناس فلا ترى حقائقهم فلا ترى شنو حقائقهم انت بشوفوا كده بتقول الزول ده شنو ها ما فوقوا فايده ودائما انا بحكي للناس بقول اخواننا الظاهر مهم لكن لا تحكم به لا تحكم به والله في ناس تشوف ظواهر سلام الله ما يكيدهم لكن تجي مواقف ايمانيه يجيك موقف يحيرك والله ناس ظواهرهم على السنه ما يكون مثلهم كثير جدا يعني هذا شيء هذا شيء عجيب يعني حتى انت بشوفه زور كده ظاهره عامل شعر كيف كيف وسيء لكن لما تقنب معه تجد قلب حامض وفيه من الخير وفيه من الطيبة وفيه من السماحة ما الله به علم والله في زور ظاهر ذا ما يعجبه لكن الزول ده ام مبر أنا ما لا لحد يوم الليلة في الناس الحيين إلا السلف لكن في شفتهم ما لا زيهم ده ببرء مبر ياخد مصالح مصالف الوجين بيحلسها ويشيلها ويأكلها في خشومها ويحميه وينظفها كويس وما الزوج جاني في البيت ده هنا قلت له ما الزوجت قال لي أنا أخشى أجيب امراه لا تستطيع عليها لا لا كويس الزور ده تشوفوا مسلم قال لي أنا أخشى أجيب لي مرأة تتلوم مع أمي لحد حسى ما لقيت المرأة الممكن تعامل أمي زي ما أنا بعاملها وأمشي الشغل وأنا أكون مطمئن إنه أمي في يد أمينة لحد حسى ما لقيت مرتين شيء شي عجيب يعني فعلا الأشياء دي أقسامهم طيب فقاشروا وانما بسطوا في في ميدان البسط ايوا ابن القيم اعترض قال العباره حماله اوجه انما بسطوا في ميدان البسط قد يراد بذلك البسط مع الخلق بالباطل البسط مع شنو مع الخلق بشنو بالباطل يعني يسمع الغنى ويرقص ويعايب في الصور كويس يقول لك يا اخي ساعد ربك وسهل قلبك والله غريب مش بيقولوا كده يقوله شنو ساعد ربك وسهل شنو ها ها لقلبك ساعد قلبك دي يعمل الحرام كله يقول لك قالوا ساعد لقلبك قلبك مع دي ما ساعه دي خمسه ساعات في باطل بيخلص في ساعه الحفله شده ساعهكم الحفله عشان يقولون حتى 11 يبدوها من العصر عظيم قال ساعة لقلبك دي ساعة من, ساعة؟ من العصر الكوره كيف أه؟ ساعتين ساعتين دا لكن انت كمشي ساعتين بتلقى حد لازم تخش الاستاذ من الساعة 12 ظهر المباراة ساعة كم الساعة 8. عشان تنتهي تسعة ونص وتمرق عشرة بالمدافرة تقول ايه ساعة لربك بساعه ساعة دي ولا عشرة ساعات وساع على قلبك ربك وينه الكلام ده يقول زوال عمل ساعة لربنا. بعد ذلك ساعة ربنا بعد ذاك بمشي فو على قلبه هو ربنا وينه ذاته الخمسة صلاوات بجيب ساعة عشر دقايق عشر دقايق عشر دقايق خمسه دي خمسين دقيقة ساعة ما تمر ساعة قلبك وساعة على إذا بهذا الكلام أتقوي بالمباحات تقوي بشنو بالمباحات على الطاعات هذا مقبول ليعلم يهود ان في ديننا فسحه ما في بس الدين ما تشدد ما قال لك صلى طوال يختي وقت الصلاه فجاء في جس بعد العصر ما يصلي لو لا تصلي ما يصلي ها شو وين التشدد حتى هنا كويس فما في بس ان يلهو المسلم بما هو مباح طيب قام قال شنو القيم قال وأما البسط إنما بسط في ميدان البسط قال ميدان البسط هو ميدان الرحمن الذي نصبه لانبيائه وأوليائه وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وأهله مع الغريب والقريب وهي ساعة الصبر تنبسط مع الخلق كيف مش تربص معهم ويقول لك عليكم بجبر الخواطف عليكم بجبر الخواطر فيما لا ما فيه وعليكم بجبر الخواطر ما حديث اعمل حسابك ما حديث في ناس يقول لك زي ما قادر عليكم بجبر الخواطر وين قال الكلام ده من رأي في اللي بيأنفه ما في كلام زي ده لكن احترام الناس وتقديره من الدين هذا من الدين فالبص مع الناس ليس معناه أن تجاري الخلق في الباطل ولكن معناه سعه السطر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من تلقى والوقوف مع من استوقف والمزاح بالحق مع الصغير والكبير احيانا واجابه الدعوه وليل الجانب حتى يظن كل واحد من اصحابه انه احبهم اليه داء البسط مع الخلق والله يا اخوان الكلام كمش فيه بكرر تاني تنبسط مع الخلق مش تمشي كامله في الباطل دعاك لي حفلة تقول شنو ومختلطة وفي أغنية ورجيستها وشنا عليكم بجبر الخواطر ولا رأي شنو تمشي ولا ما تمشي اللي بعد رفض ما تمشي م... ليه قليل طيب عازمين نكون غدا تمشي ولا ما تمشي يجب تمشي لي عجينا في الجامع اليوم الفلان دعيتك تمشي ولا ما تمشي تمشي ف. البسط مع الخلق بسعه الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من لقيت والوقوف مع من استوقفك والمزاح مع بالحق مع الصغير والكبير وإجابة الدعوة ولي من الجانب وهكذا كان صلى الله عليه وسلم حتى كان يظن كل صحابي أنه أحب إليه حتى قال عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به قال ما حجبني منذ أن أسلمت وما راني إلا تبسم حتى ظننت أني خير الناس عنده فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها ما بجمله قال ثم من قال عمر فقال يا ربما يكون هو الثالث أو الرابع ثم من قال عثمان قال فسكت ووددت لو أني لم أسأله كان يعاملهم هكذا يديك احساس بأنه ما بيعرف غيرك وهو يعامل الخلق جميعا هذا التعامل بغير تكلف يا السلام شيء عجيب طيب قال ابن القيم ميدان البسطي المراد لن تجد فيه الا واجبا او مستحبا او مباحا يعين عليهما يعين على شنو على البسط مع شنو مع الخلق اما واجب واما شنو واما مستحب لذلك كان سلفنا عندهم من الفقه الشيء العظيم اخوان دائما أنا بقول في مدارج السالكين عندنا مشكلة مشكلتنا مشكلة غياب الفقه الكلي للاشياء غياب الفقه الكلي انت حق وتحرف الدنيا دي عندها قيمه عند الله ولا ما عندها قيمه الدنيا ما عندها قيمه ربنا جابنا ليه ربنا جابنا عشان نؤدي فيها رساله معينه الكلام ده كده واجع لك ولا ما واجعك ها وفق هذه وفق هذا الفقه الكلي تعامل لما انتج عليك مصايب ما تفقدته تفقد راسك ليه هو اصلا حاجه ما عندها قيمه يا اخي فطالما أنت لم تفقد ربك فلا تبالي ولا تتردد ولا تغم أي شيء يحزرك وأي أمر يغمك في دنيا أنت تتفق معي أنها لو كانت تعدل عند الله جنح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء ما سقى كافرا منها جرعة ما فبالتالي أي شيء هذا الذي يحزنك في الدنيا؟ كل شو بسمع كلام من كل شخص يحزن لفوات أمر من أمور الدنيا تأكد أن فقهه ناقص ما عنده فقه كله. انت بعد ما تفهم الكلام ده تعيش ما تستطيع الفقه الكل عندنا غائب تستغرقنا الجزئيات كويس وتلهكون التفاصيل الصغيرة زي ناس ممكن يموتوا في ناقة. في ولا ما في. في ولا ما في. عشرة نفر بيجا يموتوا وخمسة بيجا يموتوا. يا ناس فيش مقولات في ناقة والناقة حية. ده شو ده؟ كده الكلام ده, ده في ولا ما في. ها ها ده شو ده؟ يا زور؟ وين الفقه الكلي؟ الفقه الكلي كما قلت لك عند سلفنا السلف ده عندهم فقه حالي ينظروا إلى الأمور. بنظرتها الصحيحة قلنا بأن الفقه الكلي للأعمال والقلوب ان تنبسط مع الخلق بالتواضع وبتقديم الخير دون أن يؤثر هذا على دينك وهذا اتفقنا عليه وسبحان الله السلف رحمهم الله عندهم هذا الكلام لما تسمع كلامهم تستغرب يعني مثلا لما مرض الخليفه الراشد خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكر الصديق كان في مرض موته راقد عيان احس ان الأجر قد دنا فارسل الى عثمان قال له اكتب اوصى هذا ما اوصى به الخليفة أبو بكر أن يخلفه من بعده وأغمي عليه وشنو؟ أغمي على من؟ على بكر الصديق والناس قاعدين فكتب عثمان عمر ابن الخطاب أفاق أبو بكر وقال له أعيد علي قال هذا ما اوصى به خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم بكر الصديق ان يكون الخليفه بعده عمر بن الخطاب قال كتبت الذي اردت ولو كتبت نفسك لكنت اهلا الدائر ان كتبت صحيح عرفتم الموضوع بالنسبه له واضح لكن الموضوع في شنو الموضوع في إنه بعد ما يبقى خليفه لا يغير ابدا المشكلة يا شنو اي زول بيحمل فكرة طاهرة ومقدسة بيضع صورة مثالية للحكم عشان يمارسها اسمع كم أحسن محمد سيدا؟ مش محمد سيد شايفيني بتكلم عن المساكين وزول ما يتميز ويكون عادي مع الناس وكده. بتكلم عن أشياء مثالية والسلف والسلف لما انتج في الحكم ستستمر على هذا شهور أو سنين وبعد ذلك ستركب الموجه وشاة كلمة يعني تقول أي زور جمسك البلد في أول الأيام يأكل سندوستاد شفت كيف يقول لك شنو نحن ما نأكل إلا شنو إلا سندوستاد وتلقاه يمشي بنفسه ويقفل الحاجات كذا ويطلع قرارات صارمه ومع مرور الزمن والبطانه البطانه بطاء التف حولك المصالح والمنافع الذين لهم مصلحه وبعد ذلك يبدا في يستمع اليهم وينسى المهمه التي من اجلها شنو من اول ما قال انا جيت من اجل شنو يقولوا كده معظم الحكام يقولك انا جيت من اجل شنو الشعب والمقهورين والبائسين والمهممسين يهوه ولا ما يه؟ لكن لما تجي في الممارسة مشكلة أما الصحابة ذي للفقه الكلي الواحد يبقى خليفة والدنيا كلها تجي في يده ما يشل منها حاجة إلى أي الله راي شنو؟ أنا دل موقي في في السلف يعني بخ... مستغرف بستق... والله مستغرف في مستغراب عجيب وحق لي أن أبهر بهم يا أخي الواحد يبقى خليفة والأموال تأتيه من كل مكان ولو لمره مرة أنت عارف أمر اللي خطاه في حجته آخر حج حجها مش حكم والدنيا جورش لما رجع من عرفة إلى مزدلفة في الطريق قام المعاو نصب له خيمة نصب شنو خيمة قال له ما هذه الخيمة دي شنو؟ قال له هذه الخليفه لأمير المؤمنين قال لأنك لم تدفعها من مالك مش كده ما دافع من جيبه حق الناس ولأني لم أدفعها من مالي قال هذا يحتاج إلى خبا عنده شال خدتو في الشجره غتبيه وعمر عمر ورقت تحت الشجرة يا أخي ده يا أخي ده يا أخي ده نزاهة ده نزاهة يا أخي فايت الحق نزاهة يا أخي فوق النزاهة نزاهة فوق النزاهة, النزاهة يا ان زاه ذات بتحتار يا من حقه خليفة الأمة كلها ما يجنبني في خيمه قال لها ما دافع عشان ما دا من جيبك وأنا ما دافع من جيبي لم الحق الناس قال له لم دير لها خيمه قال علقها لهناي شالوا بس ورقه تحت السدر يا لكن الفقه الكل مهم انك انت مهما تحصل تقلبات ما تنسى شنو اهدافك حتى لا ينسيك التقادم اهدافك طيب يقولوا فطائفه لنعتاني فطائفه بسطت رحمه للخلق يباسطونهم ويلابسونهم فيستضيئون بنورهم والحقائق مجموعه والسرائر مصونه يا سلام كلام في الصميم ذي الناس انبساطهم للناس رحمه وذل العلماء لانه اذا انبسط مع الناس وخالطهم نفعهم إذا خالطوا شنو نفعوا أنا دار أوريكم حديث يا أخوانا الحديث ده والله علم علم والله أنا أتمنى تجيبوا لي الخواجات ديلتك عيدون لي سنفشهم جيبوا لي بتاع محكمة العدد اسمهم بالله السوداني كلن عرفوا شوف الزهد بالله والله يبيق المشهور خلاص أبو ذلي جيبوا لي من أظامه قاعدوا في الدفع ده هنا. أنا أوري إليك الما بيعرفوا. والله أنا الحديث ده أتمنى يصل جميع القفار يرجبو الذات لو لقيت زول يوصل الكلام ده اللي وصلوا له. حديث بتاع صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ عليك الله صلّى الحديث الحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب من رواية ركب المصري اسمه الراوي اسمه ركب المصري قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع في غير منقصة تتواضع ومطنق جسر قبتك تكون زي ما انت وتتواضع ما تتكلف التواضع وتتملق الناس خليك متواضع بطبيعتك كده طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة وذليل لكن ما بيسأل وذل في غير مسألة وأنفق مالا جمعه في غير معصية وأنفق شنو؟ مالا جمعه في غير شنو مسجد ورحم اهل الذل والمسكنه وخالط اهل الفقه والحكمة رحم شنو اهل شنو الذل وشنو والمسكنه وخالط اه اهل الفقه وشنو الحكمة طوبى لمن صلحت سيرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره طوبى لمن صلح شنو سريرته ده نفس كلام الثروي وكرمت شنو علانيته وعزل عن الناس شره طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله انتهى الحديث رأي شنو تكلام نبوة شو رأي تاني تكلام نبوة فبالتالي الهرو يقول رحمه الله تعالى انبساط هؤلاء للناس ربنا بيطلق العلم للناس رحمة بهم فقد قال الله لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم فلين النبي للناس رحمة من الله ومن رحمة الله أن يرشط العلماء للناس ليهتدي بهم الحيران ويقتدي بهم السالك يا السلام شوف الكلام الراقل عليك الله قال لأنهم اهل المنزل دي من البسط حركاتهم انت شو كادر بنطلبه عليه طيب بنطلبه عليه حركاتهم وسكناتهم بالله ولله وعلى امر الله فجذبت قلوب الصادقين اليهم العالم ذي المغناطيس لكن ابن القيم هنا لنجت استدرك قال والعلماء ثلاث والعلماء ثلاثة الذين استضاءوا بنور العلم والمعرفة عالم استنار بنوره واستنار معه الناس هؤلاء خلفاء الرسل وورثة الأنبياء وعالم استرار بنفسه ولكنه ما استطاع أن يخالط الناس ولا أن يتذلل لهم ولا ان يتواضع لهم ولا ان يتحملهم هذا إن لم يكن مفرطا فأقل ما فيه أنه مقصر وما نفع إلا نفسه وعالم لم يستنطق بنور علمه ولم يستنر بنور علمه احد لم يستنر بنور علمه هو وما استنار به احد شوف الكلام ده فهذا علمه وبال عليه وبسطه للناس فتنه وبسطه للناس شنو ها؟ فتنه دل حقائقهم والحقائق مجموعه يعني انبسطوا والحقائق التي في سرائرهم مجموعه في بواطنهم اسمع الكلام ده كويس الكلام الجايد ده اهم كلام في الدار ده من اوله لحد اخره الفات كله خلي اسمع الكلام ده فشوف الحروي قال الكلام اللي بنقيم قال شنو قال الانبساط الى الخلق اذا لم تكن حذرا يشتت قلبك ويفرق همك فبدلا من ان يكون قلبك مع الله يصير قلبك مع الناس فان استطعت أن تحمل هم الناس بفكرك وأن تساعد الناس دون أن يؤثر هذا على صلتك بربك وأن تستحضر عند خدمة الناس ربك فهذا جيد أسمع الكلام الجميل ده ما قال ابن القيم قال ابن عطاء الله السكندري. قال إذا أجر الله السنة الناس بالثناء عليك فأجر لسانك بالثناء عليه لو أننا شكروا ما منهم من ربنا ربنا طلق ألسنة الناس يشكروه عشان يمتحنك انت هنا ما شك ترزون تشكر منهم تشكر الذي أجرى ألسنتهم لو أن الله أجرى ألسنة الخلق بالثناء عليك فأجر لسانك بالثناء عليه هنا ابن القيم هذا شنو قال الانبصار يوجب الإلفة صح والإلفة توجب اطلاع كل واحد من المتباسطين على سر اخيه قال ابن القيم اداه قاعده جميله قال شنو كويس إياك, اياك ثم اياك ان تطلع من باسطه من الخلق مهما كان قريبا منك على سرك مع الله انت في زول خاصه اي زول عنده زول صحبه شديد أي في الناس قاعدين دين أنت بكون عندك أصحاب خمسة عشر عشرين مئة في زول بيكون شنو أه؟ مالو قريب منك سريف أيوة فردك ده مش قريب سريف ده مهما كان معك إياك أن تطلعه على سرك مع الله ابن القيم قال شنو قال واحفظ وديعة الله عندك سرك مع ما توري يزول واحفظ سر الله لو وديعة الله عندك ولا تعرضها للاسترجاع ما تقوم تخلي الناس يطلعوا عليها يقوم ربنا يرجع منك اقلع منك الطائفة قبل الأخيرة طائفة بسطت لقوة معاينتهم وتصميم مناظرهم لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم فهم بسوطون في قبضة القبض ده كلام جميل طائفة بسطت لقوة معاينتهم البسط الأول مع الخلق رحمة للخلق هذا البسط اختصاصا بالحق كما قال ابن القيم اختصاص بشنو؟ بالحق يعني في زول دائما مستعد عظمه ربنا بدليل إنه حتى لما نتعامل مع الناس ويضحك مع زول ويتونس مع زول ويمشي مع زول ويوصل زول يكون مستحضر أنه يريد الثواب من الله لا من أحد بقوه معاينتهم بحيث البسط لا يحجبهم عن الله ولا يشغلهم عن الله وتصميم مناظرهم بمعنى ثبات قلوبهم مع الله عز وجل قال لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم. ابن القيم اعترض على هذه العبارة. قال رحمه الله تعالى لا تخالج الشواهد مشهودهم. الادله التي توصلهم إلى الله لا ينقطعون بها عن الله. ابن القيم قال هذا الكلام فيه تفصيل لأن الله أقام للناس شواهد وحدانيته في الكتاب. انظروا افعلوا صح وفي أنفسكم أفلا تبصرون والقرآن كله يدل العباده على النظر والاستدلال لتصل إلى عظمة الله لكن إذا وصلت إلى عظمة الله جل وعلا فلا ترى البناء ولكن أرى الباني ضرب مثال عجيب بتحندسة فيزول حاضر البيت لما ببنوا فيه كل يوم بيجي يشوف حفر الساس عمد العندان ركبوا شنو عملوا البين سوقوا ذات وحاضر معاهم وشايف متابع أدونا مما شنو في زول كان غايد بعد سنتين جارق العمارة قائمة يا السلام العمارة سمحا قال هل إحساس كل واحد منهما بالعمارة واحد واحد حاضرة مما هي صقيعة وشافة كل يوم بيجي ماري نزلوا دور رملة نزلوا عشرة بعد شوية شايفهم في استقالة وشايفه بدون ما يبيضوها بعد ما بيضوها وجاء التشطيب وعملوا الجزاز ولا بيعملوا الجزاز آخر حاجة لما يشطوا بالعمارة بيعملوا شنو الألمونيوم وديكورات أكلوا حضروا وزول جميع هناك نزل من المطاطق العمارة دي قامت بيتين والله قال لي لما انت كنت مغتريب قلقاه وشافة وعرف إنه المهندس ده ما هي وفي واحد تابع الاماره دي من شنو؟ من قولة شنو؟ من قولة طبعا المهندسين المعانا حيتكيفوا كيف الليلة؟ كويس؟ قال ليك المؤمن في هذا الكون هو ما شهد كل شيء لكن إيمانه إيمان من شهد هذا الكون كأنه شيد وهو يراه من كثرة يقينه بهذا الأمر من كثرة يقينه بعظمة الله ده المفروض يصليه الانسان الإنسان في هذه المرحلة قال قال لأنه كان في الابتداء شاهدا ودليلا وفي الانتهاء مشهودا ومدلولا طيب الطائفة الأخيرة بسطت أعلاما على الطريق في ناس ربنا خلب عشان الناس يهتدوا بيهم بس أعلاما على الطريق وإمة للهدى ومصابيح للسالكين وهذا الكلام لا يحتاج إلى شرح فقط نضيف عليه قول الباري جل وعلا وجعلنا منهم إمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون واللطيفة في انه ما جعلوا انفسهم جعلهم الله فمن العباد من خلقه الله ليقتدى به ويقتدى به شيء عجيب المنزله القادمه منزله السكر السكر من منازل اياك نعبد واياك نستعين كما قال الهروي وإلى ذلك الرحيم نستودعكم الله